فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أ م حسب الذين يعملون السيئات أ ي يسبقونا ساء ما يحكمون من كان ي ر ج و لقاء الله ف إ ن أ ج ر الله لات وهو السميع العليم ومن جاهد ف إ ن م ا يجاهد لنفسه